الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أئمته. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. حسوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، صلاة والسلام على رسوله. أما بعد نواصل إن شاء الله وتعالى التعليق والكلام حول العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام النوتيمي رحمه الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله تعالى. رسالته وكلامه وكتابه كما هو المحهود ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه سنة ماضية شرعت لأجل ما جاء في كتاب الله سبحانه ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح كتاباته ورسائله ببسم الله الرحمن الرحيم وباختصار فإن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وتستفتح بها صور الكتاب العظيم كلها إلا صورة ماذا براءة أنهم يقول لأن الله بدأ فيها بالبراءة من المشركين ومن يقول لأنها تبع لسورة الأنفال وهي آية أيضا من سورة النمل في كتاب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى ملكة اليمن بسبب إنه ألقي إلي كتاب كريم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إله رقل عظيم وملك الروم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إله رقل عظيم الروم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة فجاء في حديث صحيح صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي غيره أيضا أن سورة الفاتحة سبع آيات سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها فثبت بهذا بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة وبها تكمل آياتها إلى سبع آيات وعن ابن عباس رضي الله عنهما والأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف الفصل بين الصور حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أوحى الله إليه بسم الله الرحمن الرحيم كانت البسملة هنا دليلا على انتهاء الصورة السابقة ودليلا على بداية الصورة الجديدة والذي يدل على هذا وجاء. جاء في الصحيح أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في حضرة أصحابه فقام من نومه ضاحكا متبسما صلى الله عليه وسلم فقيل له ما أضحكك يا رسول الله قال إنه قد نزلت علي سورة آنفة فقرأ قائلا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحى إن شانئك هو الأبتر فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة باسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يؤكد أثر ابن عباس رضي الله عنه أن باسم الله الرحمن الرحيم تنزل مع ماذا؟ مع بداية الصور دالة على نهاية الصور الأولى ودالة على بداية الصور الجديدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحياناً. في قراءته للفاتحة حينما يصلي بالناس الجهرية صلى الله عليه وسلم وكان يسر بها كثيرا يسر بها ماذا فإصراره صلى الله عليه وسلم أكثر من جهره بها صلى الله عليه وسلم فلا حرج من كان إماما بالناس لا حرج أن يجهر بها احيانا لا على مدار العام لأنها لو كانت على دار العام التزمها صاحبها فهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة لأن السنة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بذات الكيفية التي كان يعملها نبينا صلى الله عليه وسلم مثال آخر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في غالب أحيانه عن يمينه من الصلاة وعن يساره. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يسلم على يمينه تسليمة واحدة يلتفت قليلا إلى يمناه قائلا السلام عليكم فهذا كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم فمن التزم التسليمة الواحدة طول سنته فقد أتى بما يخالف ماذا السنة لماذا لأنه فعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا السنة أن تفعلها كما فعلها صاحبها صلى الله عليه وآله وسلم جزاك الله خير بارك الله فيك. هذا باختصار عن بسم الله الرحمن الرحيم وهي تختصر ويقال عنها التسمية أو البسملة وقد يسر الله الكلام عنها بتفصيل في شرح سابق للأصول الثلاثة أليس كذلك؟ فصلنا وبينا ما فيها من فوائد فمن أراد الاستزادة يرجع إلى ذلك المكان يستفيد إن شاء الله وتعالى لكن لهمية التنبيه هذا أقول قول بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج من قوله في الكتابة والقراءة وأن تستفتح بالبسملة صور كتاب الله سبحانه وتعالى إلا براء ما ذكرت لكن لا يقال بسم الله الرحمن الرحيم في المواطن المشروعة الا فيما ذكر في كتاب الله في افتتاح السور او في القراءة او الكتابة او الخطابة اما في بقية المواطن التي تزيد على العشرين موضعا ونبهنا عليها ايضا في الاصول الثلاثة لا يجوز لانه خلاف السنة ان تقول بسم الله الرحمن الرحيم فيشرع التسمية على الوضوء فلا يقال إلا ماذا بسم الله والبسملة أو التسمية على الأكل لكن لا يقال إلا ماذا بسم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه الطعام فسمى الله وقال حديث صحيح أنه قال بسم الله ثم أكل صلى الله عليه وسلم وقال للغلام يا غلام سم الله وكل بيمينك ولذلك من الخطأ أن تضاف الرحمن الرحيم وهي حق لأن الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله لكن الموضع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحدنا أن يدخل الخلاء قدم بسراء وقال قبل دخوله الخلاء ماذا بسم الله اللهم إن عود بك من الخبث والخبائث إلى آخر المواطن التي فيها التسمية فشاهد ما فعله شيخ الإسلام هو ما فعله أهل العلم تأسيا بكتاب الله وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أما حديث كل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو أجزم أو أبتر أو أقطع فإن هذا الحديث لا يصح ومتهم بالاضطراب متهم ماذا بالاضطراب كما بين ذلك علامة الشام الألباني رحمه الله إذا نكتفي بما ورد في الكتاب والسنة لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال المصنف رحمه الله تعالى تأسيا بالشرع بسم الله الرحمن الرحيم نعم وصح. قال رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ذي على الدين كله وكفى بالله شهيدا حسبك هذه المقدمة التي قدم بها شيخ الإسلام كتابه اشتملت على النقاط الآتية أولا الاستدلال بالقرآن على نصرة الله للحق وأهله وثانيا بين فيها شيخ الإسلام شهادة التوحيد الشهادة لله بالتوحيد والعبادة والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وثالثا بين فيها سبب كتابته لهذه العقيدة وهو أنه أراد أن يبين اعتقاد الفقة الناجية المنصورة عقيدة أهل السنة والجماعة. ورابعا بين فيها رحمه الله أيضا. الأصل الذي يقوم عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وأنه يستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيّن أيضا رحمه الله أن الاعتقاد في باب أسماء الله وصفاته يقوم على أمرين على النفي والإثبات وبيّن رحمه الله تعالى سادسا سادسا ها سادسا ان هذه العقيدة التي اعتقدتها الفرقة الناجية المنصورة هي عقيدة الشرع والكتاب والسنة لانها جاءت من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ورسل الله منزهون عن الكذب عن الله تعالى فهم اهل الصدق صادقون مصدقون كما سيأتي معنا فمن لم يعتقدها فإنه في واقع الأمر كذب من؟ المرسلين الذين امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم خيرا ثم بعد أن قدم بهذه المقدمة دخل في بيان الأمثلة من كتاب الله ومن سنة الله عليه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على اتصاف الله بصفات الجلال والكمال على ضوء القاعدة السلفية في باب الأسماء والصفات ألا وهي النفي وماذا والإثبات هذا باختصار أيها الشباب شأن هذه الرسالة ثم بعد ذلك بين النصوص الدالة على العقيدة كما سيأتي معنا ثم ختمها بذكر جملة من العقائد سردا ليكتمل بذلك كتابه في بيان عقيدة الفرقة الناجية المنصورة فهذا كتاب مختصر مفيد فبدأ كما ذكرنا في مقدمة الدرس حامدا الله سبحانه وتعالى مستدلا في مقدمته بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كل وكفى بالله شهيدا والآية من سورة التوبة وفي سورة الفتح الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون فحمد الله الحمد لله والحمد على رأي بعض السلف أو على قول بعض السلف أنه كالشكر الحمد كالشكر لا يفرقون بين الحمد والشكر والحمد هو الثناء على الله ومدحه بما يستحقه من حقوقه فيحمد الله على إنعامه ويحمد الله على خلقه ويحمد الله على اتصافه بصفات بصفات الجمال والكمال والجلال فالله يحمد نفسه بنفسه ويحمد الله الحامدون من خلقه من أهل الإيمان والإسلام الحمد لله، فقال رحمه الله الحمد الحمد الله رحمه الله على ما من الله به على أهل الإسلام بأنه أرسل إليهم رسولا بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فإن الله سبحانه بين في هذه الآية العظيمة أنه أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق الإسلام ليس ليكون هذا الدين ضعيفا مستصغرة وإنما ليظهره على الدين كله قوله تعالى على الدين كله يشمل كل الأديان على الأديان الباطلة وعلى أديان التي نسخت وعلى سائر العقائد الدينية التي خالفت شرع الله سبحانه وتعالى فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر وغالب ومنصور على كل ما خالفه من الأديان والبدع والمخالفات الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ارسله بالهدى اي بالهداية والارشاد والبيان والهداية من الله سبحانه يوفق من شاء ليهدي الناس بالارشاد والبيان كالانبياء والرسل ومن صار على طريقة من اهل العلم وطلابه وهداية التوفيق وشرح الصدر للحق ليست إلا إلى الله وحده لا شريك له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي الإسلام دين الحق ليظهره على الدين كل وكفى بالله شهيدا أي شاهد رقيب مطلع على نصرة دينه وعلى من خالف دينه ينصر المحق ويخذل المبطل فالله نسأل ونجعلنا من اهل الحق جميعا نعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوخيدا حسبه ثم تشهد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا شهادة الحق لا اله الا الله وحده لا شريك له عنوان وباب الاسلام وحقيقة الايمان وافضل كلمة وافضل ذكر لا اله الا الله تشهد كما هي عادة العلماء في مقدمات كتبهم اثبت لله العبادة له وحده لا شريك له لأن لا إله إلا الله في مضمونها نفي وإثبات نفي العبادة والاسحقاق للعبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد فمن انحرف عن هذا التوحيد فعبد غير الله بكل أنواع العبادة دعا غير الله استغاث بغير الله توكل على غير الله طاف بغير الكعبة طاف حول القبور ذبح لغير الله نذر غير الله دعا غير الله طلب ما لا يقدر عليه إلا الله هذا لم يعرف لا إله إلا الله إما جهلا وإما استكبارا بعد علم وبيان لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله أي لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له فمن صرفها لغير الله وهو يعلم أن صرف العبادة لغير الله حرام وشرك يقع في الشرك ومن صرفها لغير الله وهو جاهل بذلك فإنه يعلم وينبه فانهتدى الحمد لله فإن عاند وكابر وزالد عنه الشبهة وتم له البيان التام الشافي فعاند الحق فإنه بعد ذلك يدخل في دائرة الكفر والشرك ويخرج عن دائرة الإسلام والعياذة بالله نعم وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بحقه فإن أشهد أن لا إله إلا الله شهادة بحق الله علينا والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة شهادة بحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه هو المدبوع في شرعه وأحكامه وشعائر دينه صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله وهو عبد لله وهو الواسط بين الله وبين خلقه في تبليغ دين الله سبحانه أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام وثناء عليه ودعاء لله وطلب من الله ان يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى عليين وان يذكر بالخير في الدنيا والاخرة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا يعني زائدا كثيرا الى يوم الدين فان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم القرب ومن أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى رحمه الله وهذا اعتباد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة جيد المصنف رحمه الله كما ترون قدم لرسالته بمقدمة ليست فيها خطبة الحاجة كما ترون ذلك فإن خطبة الحاجة معروفة بينها النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليها جماعة من العلماء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخرها وتلاحظون أن شيخ الإسلام لم يتقدم بكتابه بهذه الخضبة. لماذا؟ لأنها ليست بواجبة ليست ماذا؟ بواجبة فإن قيلت فبها ونعمت فإن لم تقل واكتفي بغيرها من المقدمات الشرعية لا حرج ماذا؟ لا حرج في هذا وربما يكون هذا من الحكمة لأنك أحيانا قد تواجه بمخالفين للسنة وللعلم ويعلمون أن أهل السنة السلفيين يزندنون حول هذه الخطبه ويجعلونها في مقدمات خطبهم وكتابات وكلامهم فربما إذا سمعوك يا طالب العلم ويا من أراد الله بك أن تبلغ دينه سميعوك تأتي بهذه الخضبة ربما صم ماذا أغلقوا آذانهم وانصرفوا عنك لماذا لأنهم ربما صنفوك من أعدائهم فمن الحكمة أحيانا أن تستعيد بماذا بمقدمات أخرى كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية أقول ربما ربما كانوا في ذلك الزمان كأي زمان ناتجها للسنة فكان من حكمته أنه ماذا قدم بهذه المقدمة حتى يقول للناس هذه عقيدتنا وحتى لا يصدهم بذكر ما ربما شوش عليهم وصدهم عن معرفة ماذا الحق فإن بعض الشباب لعدم وعيهم وعدم فقههم كما بينا في مقدمة اللقاء لا يفهمون الأمور على واقعها وحقائقها يرون أنك إذا لم تقدم بخطبة الحاجة ربما ماذا أنت لست على الصنة وربما أنت لست بواضح وربما أنت لست بماذا بشديد في الحق وهذا كله من الجهل لا بد من الحكمة كما بينا في بداية الكلمة منهجنا إن شاء الله تعالى منهج الصنة يقوم على توجيه الإله لنبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم بعد هذا قال رحمه الله فهذا وهذه دلالة أيها الشباب على قلة كلام السلف وعلى قلة كلام أهل العلم وأنه كلام مختصر مفيد لا حشو فيه حمد الله وأذنى عليه وتشهد بشهدة الحق ثم دخل مباشرة ماذا في موضوع كتابه بخلاف أهل الجهل وبخلاف المخالفين لأهل الحق يطولون ماذا الكلام والالفاظ ويتقعرون ويتشدقون ها؟ ويغربون في الالفاظ والكلمات والمقدمات ظن منهم ان هذا سبيل الى العلم ولكي يلفت انظار الناس اليه فخالف ما عليه السلف فان علم السلف وعلم العلماء علم بسيط لا تعقيد فيه لانه مستقى من الكتاب والسنة قال فها اما بعده فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة قوله رحمه الله فهذا دال على أمر مهم فإن اسم الإشارة يفيد الوضوح ويفيد البيان ويفيد الحق ويفيد الصلابة في الحق فهذا وضوح وبيان لماذا؟ لأن الاعتقاد كتاب الله و النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس أيها القراء أيها المسلمون فهذا بين يديكم اعتقاد اهل السنة واعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هكذا إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة المصنف بيّن في هذه المقدمة أن ما س ما سيأتيكم ما به من العقيدة ومن النصوص هو عقيدة من أراد النجاة في الدنيا والآخرة والنصرة في الدنيا والآخرة لأن المراد بالاعتقاد حتى في عقائد من خالف أهل الحق يريدون من خلال الاعتقاد أن ينجوا من العقاب. وأن يفوز بالجنة، وأن ينجو مماذا من النار؟ لكن باكل اعتقاد ينجي، لا ينجي إلا الاعتقاد الصحيح، إلا الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الفرقة الناجية، وهذا جاء به من النصوص المعروفة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من صار على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح فقد سلك مسلك النجاء ومشى على طريق السلامة والعافية في الدنيا والآخرة إن شاء الله فإن الله قال في كتابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولا ينصر من الله من ينصره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المعروف المحفوظ افترقت اليهود الى احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق امتي هذه على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انه عليه اليوم واصحابي هذا الحديث الصحيح عند ابي وعند غيره حديث صحيح كالشمس هذا حديث الفرقة الناجية اما حديث نصرة الله لها ما جاء في صحيح مسلم وفي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على, على ذلك صاحب الطاقية البنية اين رحمه الله الايمان بالله جيد فيه. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة هذا الاعتقاد هو اعتقاد هذه الطائفة الناجية المنصورة ليس اعتقادا مؤقتا او محددا بزمن معين تنقطع فيه هذه العقيدة وانما هو اعتقاد لازم حتى قيام الساعة أي حتى يرث الله الأرض ومن عليها من أهل العلم من يقول إن المراد بقيام الساعة ها هنا أي مراد بذلك قيام ساعة أهل الإيمان فإن أهل الإيمان في آخر الزمان يقبضهم الله عز وجل إليه ويرسل عليهم ريحا طيبة تقبض روح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا من إلا الشرار يرفع أهل الإيمان ويقبضون إلى الله سبحانه وتعالى غسل الوجه لا حرج منه لأي, لأي شخص دخله النعاس لا حرج حتى أنا لو نعس أغسل وجهه فهذا الع... هذا الاعتقاد أيها الشباب مستمر ليست العقيدة السلفية عقيدة مؤقتة او مرحلية كما يقوله بعض المخالفين يظهرون الحق احيانا ويخفونه احيانا اما لمصلحة او لهدف او غاية لكن العقيدة السلفية عقيدة واضحة باقية كالشمس لا حياة فيها لا يستحى من ذكرها وبيانها وإضاحها لأنها دين الله لكن المخالفين أحيانا إذا كتبوا في باب الاعتقاد يخفون عقائدهم ويشويشون على المسلمين وربما تسلقوا على العقيدة السلفية ودسوا من خلالها العقائد المنحرف الباطلة فإن العقيدة السلفية دين يدان الله عز وجل به حتى يموت الحي وحتى تقوم ساعة المؤمنين كما ذكرنا وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة أهل الأثر وهي عقيدة الجماعة وعقيدة أصحاب الحديث وعقيدة السلفيين كلها أسماء لشيء واحد احترقاد يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكونها ناجية أي هذه الفرقة ناجية لأن الله كتب لها النجات لأنها تمسكت بحبل النجات ولا يعني هذا أن من خالفه يكون كافرا مخلدا في نار جهنم لأن المخالف لأهل الحق بحسبه إن خالفهم بعقيدة تكفره وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة والعياذة بالله من قبل أهل العلم والمعرفة كان على الكفر والعياذة بالله فهذا في نار جهنم إلا أن يتوب الله عليه ومن خالفهم وهو جاهل وهو جاهل فإنه معذور بجهله وإذا كان مقصرا فهو قد يكون في مشيئة لا إن شاء عذب شاء غفر له ولذا ما يقوله بعض المخالفين لأهل السنة أنتم تكفرون الناس وتجعلونهم في نار جهنم وتجعلون أنفسكم أنتم الناجين فقط فهذا من الجهل ومن ظلم أهل السنة والجماعة ما قال ذلك أحد من أهل العلم فإن هذه الأمة أمة مرحومة لا شك في ذلك لكن من الناس من يخالف الحق عن علم ومعرفة ودراية فنحكم عليه بالظاهر بحسب ما ظهر أنه خرج عن دائرة الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ولذا إذا نظرنا في تاريخ المسلمين تجد الذين أقام العلماء عليهم الحجج وحكموا عليهم بالردة يعدوا أليس كذلك في تراجم الرجال لأن أمر التكفير أمر ليس بهين وليس سهل أبدا أمر عظيم قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إما أن يكون كذلك أو ترجع عليه وإليه والعياذ بالله إذن أمر عظيم لا يتجرع عليه ولا يخاض غماره إلا بضوابط وبعلمية وبورع وتقى فمن رأيته يجازف بالتكفير يكفر هذا ويكفر فلان ويكفر الجماعة الفلانية جملة وجزافا هذا اتهمه في علمه وفي دينه لأن الدين ليس بهذه الطريقة التكفير أمر علمي خطير له أهله وله أصحابه كما ندندن حول ذلك كثيرا فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة أهل السنة لأنهم يتبعون الكتاب والسنة والجماعة لأنهم يجتمعون على الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً يكتمعون حول علمائهم ويكتمعون على صلاطينهم في طاعة الله سبحانه لذا سموا ماذا بالجماعة ولأنهم يدعون الناس إلى الجماعة والاجتماع على الحق فسموا بالجماعة نعم. على رحمة الله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية كما ذكرنا في مقدمة الكلام وفي مقدمة الشرح في بيان معنى العقيدة قلنا ان العقيدة باختصار هي حقيقة ماذا الايمان وبهذا ولهذا عرفها شيخ الإسلام هنا باصول الايمان قال اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة اهل السنة والجماعة وهو ماذا الإيمان بالله نعم الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبحث بعد الموت والقدر خيره وشره هذه أصول ماذا؟ أصول الإيمان وهذا هو الاعتقاد وهذا هو ماذا؟ الاعتقاد وعلى هذا نعلم نعلم ونعرف لماذا قال أهل العلم العقيدة هي ماذا الإيمان واضح نقف عند هذا القدر وإن شاء الله تعالى نواصل في مجلس آخر أو في درس آخر شرح هذه العقيدة فالله أسأل أن يوفقنا جميعا لما أحبه ويرضاه وأن اجعلنا من اهل العلم والفضل والتوفيق والسداد وفقكم الله والله اعلم